لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورلق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فليقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 فثبت الذين آمنوا سأقيف قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذانكم فذوقوه وان للكافرين عذابا نار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولنوهم الادبار ومن يولهم يومئذ ظهره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه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 واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا ان انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وان يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا لَوْ نَشَأْءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقبنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء